mit la gir لا نسيني و الله واتقوا الله لا واتقوا الله لا الله ان الله خبير Həliyə bə لا تسوي اس وانني هو بالجنة في اس يا من خشيت الله رجع الله عليك يا السيد الله qəoun məşallah allah anək ya rəbb يا حاج بتطلع يا حاج طيب يا قدوس السلام بالعلى والطلاق العزيز الجبار المتكبر سبحان الله تافيا يشركون you <laughs> and يسبح له ما في السماوات ولا ايش رد على حاضر الناس الله الخالق <تصفيق> الخالق البارئ المصور له لتنا القدير هو الغني حقا فقدر الله يا رب الخالق البارئ المصور له لا نسمع كل خسن الله الله يا في سماواتي والعرب انا ككريم الحمد لله في سماوات يعدهم سبحانه العزيز والحكيم لكن جايين والله عارف هو ذاو القانص la línea frente, ¿eh? sí. जय हो वा yu cha bi la votin jaati won biwan lazi zowa yu